وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار آمين آمين آمين يا رب العالمين أخوة الإيمان بادئ ببدء أصحح إن شاء الله تعالى زلة لسان قد بدرت مني في خطبة مضت من فوق هذا المنبر منذ أزيد من سنة في رمضان الماضي كانت لي خطبة حول محبطات الأعمال ومن هذه المحبطات عقوق الوالدين وكانت لي فيه زلة لم أنتبه لها وهو خطأ إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني فيه يوضي دجن من كثرة من الإنسان يسغي ومن كثر كلامه كثر خطأه وهو شيخ تغسى ورخ لوالديه ان الانسان يتهم والديه بالشرف ويتهمه بالكفر اولي نغني غسن التمر وغسو العاقيدة وهذا خطأ قد بدر مني وذاته غير شا ذلة لسان الله عز وجل ان يتجاوز عني فيها وانما الاعمال بالنياد لان عقيدة اهل السنة والجماعة انه لا يكفر احد بمعصية ولو كانت كبيرة من الكبيرة فأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا أجمعين اللهم آمين أيها الأحبة في الله اسمحوا لي أن أعوذ بحضاراتكم إلى تلك السلسلة التي كنا قد شرعنا فيها قبل رمضان وهي سلسلة عنوانتها بعنوان نصائح ووصايا للأسرة المسلمة نرجو من خلالها إصلاح ما فسد في أسرنا ونبتغي من ورائها تقويم مع في سلوكنا وسلوك زواجاتنا وأبنائنا وإحواننا اللهم آمين فكانت لنا وقفات مع ملك هذه الأسرة وملكتها فكانت نصائح ووصايا للزوج المسلم ثم للزوجة المسلمة وشرعت في خطبة في نصائح ووصايا مشترك للزوجين معي فكانت النصيحة الأولى للزوجين معا إياكما والعمل لغير الله جل وعلا اجعل عملكما خالصا لله جل وعلا وكانت الوصية الثانية إياكما وإفشاء أسراركما وكانت لنا خطبة عن خطبة عن هذا واليوم إن شاء الله تعالى بعد هذه المدة بعد مرور رمضان التخي وإياكم اليوم إن شاء الله تعالى على مائدة هذه السلسلة لنستكمل ما كنا قد بدأناه من نصائح ووصايا مشتركة للزوجين معا الصغير السورغ ان شاء الله تعالى اكد يا ايه زن تمغارن لان ام دوم النغ, النغ... زني فلصة توقيع مشاكل ذي الاسرة النغ توقيع ان تغانغ مشاكل ذي من سبب سنت الصيوث تكني عايزن تمقارن أخطاء مشتركة بعدما نزرف أيوث تكني عايزن الصيوث تكني تمقارن تغبزير ساور خيوث تكني هنيثنين أخطاء مشتركة بينهما وبعد الخطئين الذين قد مر بنا اليوم إن شاء الله تعالى أقول للأزواج والزوجات معا خذوا حذركم خذوا حذركم وهذه هي النصيحة الثالثة والوصية الثالثة خذوا حذركم هارت ووربير هارت ووربير مليح أيها الأزواج وأيتها الزوجات أو يتحذع مليح من وميع لشيئين اثنين أولهما أو يتحذع من رفقاء السوء وجيران السوء والخلطة الفاسدة ما وقعت المشاكل في أسرنا وما ضاعت الحياة الزوجية بيننا وبين زواجاتنا إلا بسبب رفقاء السوء والخلطة الفاسدة من لا يتق الله من لا يتق الله رحو شامجاد رحو شحاوش دوها كل من هبوا دبتر فغتدته وني جدجان يتذف وني واجدجان يتذف وني وجد جبريدي تذف هني سورن تقودان تذف هني تكتل الاذا الكمسلمين تذف وني تأذن الاسلام يتسبب المسلمين تذف وني تكوان الصحابة تذف وني الجنز الشعي تذف وني الجنز المبتدع في دعات الكفرية يتذف وني غدش المصيبة يذف وني غدش الكارثة يذف شضيعا تذري انه لا حول ولا قوة الا بالله. وشادور انت مغاري النهاره شرات غمينا قجرته ني في عتاني دور ني ايزن شرات غمينا من قارين الذكر ني في عتاني يتراوح واحد غرد التمر كوايزك مغر اخوهم مرقزتك تمستي ولا حول ولا قوة الا بالله فاياكم والحلف الفاسدة تمغث وجمت غيذي انا مشتمغ اشنو انت يازوجي مثل يعنى أناش أمدك أناش ما يزير مش نونك هن هن هن هن دن دن دن دن يتراجع رسم غهو يدلني سبحان الله يتفضى يازوجي من أرخاني يتراجع حد غلط دسك وحش ضاري ثم غاه يتفضى يازيت جد وسمن أرخاني للاسنتم غارين يتراجع حد غاصه سبحان الله خمتي تديش تعرت النظير وما هذا الا بسبب الزن على الآذان. ولله ذر أبي مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة وهذا من أئمتنا الأعلى من السلف الصالح وكان مجاب الدعوة ونتقانت أبو مسلم الخولاني تغيط رقوح تغيط رقوح يتوضغ هو مبار فيكبر وتكبر زوجته بتكبيره قبر غير فقر الله أكبر تارد خسر الله أكبر وإذا دخل إلى فناء الدر يعني غر مراح كبر وكبرت زوجته بتكبيره ذي وضي غر مراحة يكبر أخذ تارد خسره متعود التكبير ما غيره هو أنه يتماني تجه تكبارا يتكبار تارد خسره متوجه في ترقا في ترقا سوامان في ترقا سرماكلان في ترقا سفورشيق في تفسوج دسربيت ذكرت واسمان ارخيان نيق اجو من السياد بحث ابو مسلم الخولاني رجع ذات يوم الى بيته فكبر من خارج الدار فلم ترد عليه زوجته وخزتان ريشاق ودخل الى فناء الدار فكبر فلم ترد عليه زوجته يوض غر مراح يكبر وخزتان ريشاق عادت بالزر يوض غربي يكبر وخزتان سبحان الله من <متصفيق> هذه ايام تمغاثا متي بدرين ورغض على حال ذاته ورغض على حال اخر يوفيت كمومش تكيجن تغمات الشيء يفوين تدات مرة تيوذف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا قول من اذن اذن زواث الناس تكتير اذا كذل خليفة تغيم اذا كي ساقش مقارب غانس ان يسأل اشيك شجو اخد زمه عطيه اعطاه إذا ان غموت الجوع قوافي وتاكاسينا كاسينا كاسينا كاسين افسدت عليه زوجته صافي تم غفاده ونيته غث مجابه الدعوه اكسيفس راسي ربي فقال اللهم من افسد علي زوجتي فاعم بصرها يارجوني خفيفي انت مغا تقرب خفيفه مغا صاغ رتياس بير فكانت جارة من جاراتها رجع النط قمت زدها كتاونز وايزن فإذا بها تقول ما لكم قد أطفأتم الأنوار مكنو يغنّي انتفاوين إن نس مش ميغن قشعان الناس إذا قد ذهب بطاري استنك في حنث فجاءت إلى أبي مسلم الخولاني تزغات إلى الخدميت الناس استغفر لي الله ودع الله أن يرد لي بطاري إن سقطت أخذك سمح تريسي الأرض يجرن ضاينه وعما سد عوضه حق كربثان شوردت سينفعش فدع الله لها فأرجع فرد عليها بطرها لا إله إلا الله والشاهد أيها الأحبة في الله أن الحظة الفاسدة يفعل أو تفعل في العلاقات الزوجية أكثر مما يفعله بن صهيون بمخططاتهم ايها الاحبه في الله فاحذروا جلحة الخلطة جلحة الفاسدة, الفاسدة. غاكيا يا يا زقت الجذر السيف على حدود الله شم يا ايتها الزوجه شم ما اين مواين هاو دغتي في الود السيف الود قد السيف التحش حد قبر وانت يا عبد الله الجدفر يهدهلنا ما تفغل غصب حوالدها لا تنتي هو تسلمين يتوقي عندي هادها النشنية سبحان الله اكدف رئيز هادها ربي عائلتك على شرع الله باش اتذنها غسرني الغيبة لنمي ما سيني نعود بالله سمغى احنا بسيني كا بعدين غيرين اتذن يشتن اتذنها اقصى لها بسيني بعدين اتذن كا ولكن هل من مبلغ انت سرعي الخطف من سرعي الدروس من سكرش غذرين مغنغ لا وإلى الله المشتكى ثم المسألة الثانية التي علينا أن نحذرها قبل أن أصرح بها أنقلكم إلى مشهد يعيشه أو تعيشه أغلب الأسر المسلمة ويعيش فيه أغلب الأزواج والزوجات أيها الأحبة في الله كثيرا ما تشتكي بعض الزوجات من تغير أزواجهن عليهن. وكثيرا ما يشتكي بعض الأزواج من تغير زوجاتهم عليهم ويظل كل واحد منهما يبكي أيام الآخر ويعدد تلك الأيام التي كانت المعاشرة فيها بالمعروف وكانت المعاملة الحسنة هي السمة السائدة في علاقة كل واحد منهما مع الآخر توقع الطاز الطاز يذنئ قرش سبحان الله يامي مرشغط غيو السمنر خيانيق ولكن نهارا تم غان نحمي تبدر رخمه وجبت الميديو يوم تم غات قارش ح الله العظيم عامني يمزوا مستعدوا توسيمنا رخيانني جن خان وايد انتيجدو عم عام تحمي اللي نخر بخميه بتدرب خميش اللي جنت عارض دون نغنيه اتصلني العزوج قارش تغاني غرنطران القبرغان من القبرغان جرة تغاني توسيمنا رخياني ولكن غان الجيو رهض غالي غث الداء من من كربن كرب غنش نوريجن وايحمرون سبحان الله هذه مشاكل هانت يا ايزن تعوز انت تمغارين قرش سبحان الله العظيم مش تو غير من جذوره تو غتعيش غير بهالداير وواحد جا حد زي زايا دور نهار ريفد في المشاكل قارش قرشتو غتقتل في الغده وتخنق عصبي يفغ نهار تفوزي خدمت قال غش يربت ويتوم برزماني غويو وشرق بقا داه لا اله الا الله الزوجات يشتكين والازواج يشتكون فاين الحل وغاتجرحك هذه حياة يعيشها اغلب الاسر المسلمة ولكن ما يتشموي بالزن هذي قشوية بالزن مش نسع نشير نشيه انا تقعيشهم لحنا هروا يعيشهم لحنا هروا يتجبون لحنا هروا كيف يتجبون لحنا مش نسع نشيه انا اي زنزم انا تقعوا استمنى رخيان لحنا انها رايز ور واستمنى هل من وقفة للتأمر هل من وقفة للمحاسبة هل من وقفة لنتساءل ونبحث الذي جعل الحياة من نعيم الى جحيم ما الذي جعل من الحياة حياة تفاهم الى حياة تصادم ما الذي جعل المعاشرة مشاجرة ما الذي جعل هذا من السبب؟ قال فلكل شيء سبب ورب سبحانه وتعالى اننخ نسين نغير ان القعمه تحومي بالدرجنا حال كناث نومن الا ما راه بالدرم كنيو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عما تاشن قرب الرحمه نم ندير ددرهم مني وها عما تاشن قرب التفاهم اللي بها الداخ مني وها عما تاشن قرب الفهم والمفاهمه اللي تغجر الدمغه مني وها عما السمايه تغ الجمر هذا وسم من الرخامين نقرخام تجعنا مايا مني وها عما تاشن قرب الطمأنينة بستكينة ذي جندس الدات ذي المشاكيل ذي الغم أمن وها لابد له من سبب لابد له من سبب رب سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والله سميع عليم لا إله إلا الله ربي سبحانه وتعالى قارنق الحيات وضمتن قريب جايفة سنتن قربهم كنو يعني ربي سبحانه وتعالى قارنق كنو يارينح منون تعيشم ديرهم شم أسم غاتشك يا يزي يارينح منون في جهنم من الدنيا لا إله إلا الله أيها الأحبة في الله هل تعلمون ما هو السبب الرئيسي أو السبب الرئيس في, في هذه المشاكل كلها هل تعلمون ما هو الداء هل تعلمون ما هي المصيبة وما هي الكارثة ان مما ينبغي ان يعلم ان الحياة الزوجية قد تتحول من نعيم الى جحيم والله العبل هتريش تعيش دهتي مان ارحياني اه دورت قرص مان ادقني هتريش تعيش دهش مرشت تريد تعيش دهبار ده شانت عايزني اتتامغة من السبب بسبب معصية بسبب معصية قد يصر عليها او يعمل بها احد الزوجين معصية تنجي تنقرب الحياة الدكوة دا دسترام والعياذ بالله لماذا ما يمر لانه مما يقرره اهل العلم ان الانسان او الحياة الزوجية خاصة لا تسود بين الزوجين حتى يسقط كل واحد منهما من قلب الآخر عمس عزق تمغا تمغا عزق سوايا عزق عزق دي المشاكل وخاسم السئول وإلا مرمي توقع عن المشاكل ارغتف اججني عفو النظني اججني ملو النظني اججني ورسي شقيه النظني ورس حتى يسقط كل واحد منهما من قلب الآخر وشرحدنيش مزوق قسني عذر، بدرس دجوار روزن ترد دول، بدرس دجوار روزن صباحة مسا، مغفوظة مغطز قرون عيسو ضوها، التويري، كذلك يا عيس، ابو يسد ثوبه، أبو يسد شين، أبو يسمى من الأطعمة، أبو يسمى في الدنيا، من ها غير ضوايز يوضوها مغطي وضوها،, يز... وضوها. واتتويري واتتويري. صافي، لا اله الا الله. من تسببه انت مغى اتو تذكور مواعي يزايز يتو تذكور يا امة رسول الله كمسائل انت عيشه انت و لكن انت اخذت علمي و كانت تجدت انت تتريشت نوات ذري و انا خصوان ذار حقيقا عيوب النغى و انا خصوان و ايو اغنزه انت قمر بجغل الفتاح مشاعب سبحان الله حسية تا قبل ال 120 في ضنك في شقاع عمته باشي المنويه الشنغارشتيا الشنغارزاوا والشنغار كالعشوكيا خويا اما ان نعالج الداء بالدواء اما ان نبرع الامراض والاسقام فهذا محال من يجيب الناس ما زيت التصقر انت مغطم غتصقر لا لماذا لا يسقط المرء من قلب العبادي إلا إذا سقط من عين الجبار جل وعلا من فوق سبع سماوات مرمت السوايز نقتمع الجبرينودن مرمية إنسا من ترك عبد الحضار بيل كلما أطاع الله كلما علت منزلته عند الله فإلى عصاه وخالف أمره سقط من عين الله جل وعلا بمعصيته فأسقطه من قلوب العباد وأولهما زوجته هي زوجها غرض يضل الانسان اذا عصى ضربته تصفي في الطون تصفي في صفه اتس لذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن اهل العصيان والمعاطي هانوا على الله فعصوه ولو عز عليه لعصمهم وظن في ضرب زي التونين زيت عطان مليتو كغات يعزني ريعصني حساب بريا الريتم وضع الطين شاه الا يترخ مني توت في زي التون في راب شير غريت في ضرب مرة عباد الله مره مره غايزن جوان سنتم غنف مره تم غدم الزوانس ايات لا اله الا الله خمي غيضل الانسان ذكر نودة وذا مات الحياه من تساعدك قيم من سوقك قيمًا، لذلك يقول الإمام النووي القيم رحمه الله في كتابه النفيذ الداء والدواء قال ما من عقوبات الذنوب ذي العقوبات الذنوب ذا المعاصي أنها تزيل النعم المعاصي قلت خانتك جنت الدات النعم تروح تمر، أمس دونت البركة تراه، البركة في العمر، في الرزق، في من، في من، رغيد سوقك يوي، مرت سناشعة عود، أمي ول البركة. أنها تزيل النعم زيت. وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، وما حلت عليه نقمة أو به نقمة إلا بذنب، وحن وحن تنار في عن نعم صدر بإلّا الذنوب ذلم عاصي، وحنقذف كت العقوبة صدر بإلّا الذنوب ذلم عاصي، وللله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربعة، إذ يقول ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ودنبوشنا المصيبة هكوات ودنبوشنا رهم هكوات ودنبوشنا المشكلة هكوات إلا, إلا, إلا بسبب من فالمعاصيمك إلا السبب الذنوب، فالذنوب ودنبوشنا النعمة نرفع عنك البركة نرفع تجارة مكتز كرشي يغرى إلا آخره إلا بسبب الذنوب وما رفعت إلا بتوبة من زغين نافعت بالجمارة التوبة أحبة في الله بالرجوع إلى الله وحده بالاصطلاح مع الله وحده تعود هذه الأمة إلى عليائها وعلو شأنها وكرامتها بينها وبين نفسها وبينها وبين الامم ايها الزوج وايها الزوجان هل علمتم اين الخلل قرب سبحانه وتعالى قرنك وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قمر من كنو غير قفلنا المصيب للدنيا وينس قابوق أي خلقية، وينس قابوق الصراحة، وينس قابوق المخنتية، ويتذربوق أي جن، ويتربوق أي حان، ويتربوق أي مرابطن، ويتربوق الشركات، ويتربوق عصبي العقيدة مش لبين الناس، راجع ابن المدير راجع إخن. ما عصابكم من مصيبه من اتكى مش كتزجج مش كتزقزقوار مش كتزتريب مش كتزفز الوت وجي تكا فيما كسبت ايديكم من اقصد رب سميت جيمزك تفاس السنون زيد ويعفو عن كثير عاد في ضرب يعفو اخواتك ما عليك كور مصيبه خاص العقوبه كل معصية خاص العقوبه الى الله الى ربي شنوات نكتا ولكن ويعفو عن كثير وهذا من رحمة الله جل وعلا فهل علمتما أيها الزوجان هل علمتما ما سبب الخلاف الدائم بينكما رب دا, دا المشاكل لذلك ما تسند رخو تسبب ما تسند مشاكل لني رب دا ذلك ما تسند من سبب أن تسند رحمو مني رخو رب دا ذلك غويا تسد رب دا ثدها نعمة سند السبب غويا تسدها نعم أيها الزوج ما تسند رخوه من تسربة بيجين تمغاهني وغاكي تسريح هذا سكى مواتك مني ودهش تقعن راي اياكي شربده ما تسند من تسربة بني غلاك انت عيهة هالزوجة شمك ما تسند رخوه السابة بيجين عايزني من قرب غلا ما تسند السابة بيجين عايزني تغادر حريع إذور دينتي غميت الجمار وزمات حبيب ما تسند معاملة نتغيب سبحان 65 سنين يا ميتر وا شنذة ليونا نذر ذر ذرق نذر ها تاذار ضبي إني من روح ما السبب نعم نعم مرنش وكلنا يقول نعم إنها الذنوب والمعاص ما رن نغت 65 سنين ذل معاص يو خي الناس كرخوا تغيب كر ما عت إذا رج جنمه ولكن من يستفيد وغيب ققن وغيوز خل حلم لا إله إلا الله تمغت وغفت تسريع تمغت استبرت ودير رخضة في النهاية تقريت المنكة ودير رخضة ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة إذ يقول إني لأعصي لا الله فأعرف ذلك في خلق دابة وجارية الفوضي اللي بنو عياد واجي السلف الصالح إن الشخمة عف سر سدار بعكر سريت السنة من السنة إنش غرت حان العودة غرت عير عودة تنهز هغشت المعصية جت عودية تغرد إسقانيشة ربتنا هالذير ربتنا الكار ربتوا النينجا غرت يدار سمغاتاور غوا غرت سريخ دنت هغشت المعصية جت سمغات تغت كذيم ليه سمغات تغات كردس غيني غوا سريخ كيد سمغات كردس غيني قاروس تغديه وادين طريه كمدس غيني ككارت ذذير جت صاحب ميو انت مغالا وغارت سريع انش ذا المعصية الا بسبب المعصية لا اله الا الله ولا تقولن انني مطيع اياك وحزا شغا نهارا اخزا غيظنا ذو مشتغى لعزرير اخزا غيظنا ذو مشتغى لنزيان اخزا غيظنا ذو مشتغى في شبابك غرتك قوتك وغرك حلم الله وثكره عليك نهاني قال معا سوات جيبوزي اخستوان تصير نهاني ما رجغشنا المعتنية يقدر وخصص وخصص صغر عبعين خمسين سنة لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري عن ذلك لأهمال إهماله حق الله تعالى في شبابه التصنيع يزن تعيشن له ذرين والله العظيم يصغر من المنة مغتس عقار أي حقار أي من مسلف المصطلح هو نتالي الامانة أمانة. ان غاري ثمغة تسجاري السقاري سبحان الله صحيح. وهو رجل يعدو ستين سنة ما سنة. السبب في هذا ثمغة ان هنستس... وهي ستين سبعين سنة تقارش عايز يتكافس غافر من السبب؟ يقار الجوزي رحمه الله ان شتف دايز يمغايش يقوز يمكن يخسن روحا تقندا يسرمون كثاو ثمغة ان زويد جان النت قال سيئوذان ما مش انت مين اسني جاكو وانتين يمي بساهم ومين قويك حميق إن على ذاته مو انشتوه على انه المعثي يجيت ومستو غذا مصير قايت خدسي خدسي دار بين يمي بسا ولله ضر بن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله رحمة واسعة افتقر في اخر حياته ابن سيرين تغاغاسي جرا قبر غا يمسي اواخر حياته دور البوبريا ان الناس تنمى من وراء القبريه الناس ما يميه الناس بما عصيه قد عصيت الله بها منذ 40 سنه ان 40 سنه جميع اقتصار بقيت في استدار بينهارا مين دعنا انس منذ 40 سنه قلت لرجل يا مكلي ان 40 سنه غسي في الجنايم فيزيا او النبو امس لحرم وذسين نبو أي ضاغر أي عواش أبوثين أبوثين أبو إنس أو نستزين كلمة غنغشين دي المعايير نغز موازين ثمزينت ولكن إنس بنسيرين اختز الاستدار بين بعدها 40 سنستزي غرنش وبلغ أبو مسر الداراني هذا الكلام نجل زي السر الصرح نمت يوضر هذا المحلوظ نترين قال كلمة عجيبة يا ليتنا نستوعبها قال قلت ذنوب القوم حتى علموا من أيها أوتوا وكثرت ذنوبنا حتى صرنا ما نعلم من أيها نقطة الناس اللي يمين تغاقصن صداب بذروس يمين تغاقصن المعاصي ذروس تغاقصن احتمان تنزيد تنعمو ما تنزيد اتعاقصن صداب بذروس يمين شنغاقذ المعاصي ليلة نهار ندور وانس تنزيد تعمو ولا اله الا الله محمد رسول الله ايها الازواج ايتها الزوجات هل من وقفة للتمحيص هل من تحليل استقرائي واستنتاج علمي لهذه المشاكل التي تعيش فيها الاسر المسلمة صباحة متاء قد ع فلي ماذا نكر؟ السن الذي لا معاصي، السن الذي الذنوب، يمين من كاب، منا غصن، نعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله، قد عرفنا الداء. السنة الماضية يعني، وإذا صايجن الدوا، السنة الداع مين يعني؟ مين من نكة؟ مين من وناسية؟ كورج نزمه كهم خيخلون في التاريخ جست النظري، كورج نزمه خارجين شميم بي، وناقين ماذا المحسن يتك المشاكل دي دي دي زدت؟ يوين شميم؟ مش ميت تجرب؟ إذا سنينهم غاين شميم مختلف مش ميت تجرب؟ أتاني واحد زامن زش ميت كل منا يلقي بالتهم على الآخر. كوريج سينو يو جيفي واشخون يو جيفي تخبره هيسيت يو جيفي تظهر عيوب ناس الجاد يو جيفي تسمع المعاصي اللي تدش انا هذه الجنفه الداي وانا ت باش الجنفه راهشه كوريج ديما غير يجبد يخمص يقرا واحد الصنع واتسمه ووان يو لا اله الا الله لماذا لا نعلمها صراحتنا مما يؤثر حق الله لماذا لا تقول ايها الزوج مما في روايه النوايز الجن نغتم غا ثنين دي ستة هوات زيجي ست نغم تذي السبب من المشاكل يتيرين دي العلاقات الزوجية يشترك الصلاة من العلماء من يعده كفرا نغله وهو كبيرة من اكبر الكبائر يشن بنا نغل عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يو ابن نغل ثنين دي ستة هوات زيجي ثنين دي ستة زيجي ما زل عدن الزعد من الزيجة المارى لا اله الا الله ايها الزوج ايتها الزوجه زوجة زوجة زوجة زوجة ياني الصفغ تصلى الوقت عيا يزني الطمغه مين مواتشري يخفنوا مين مواتري القهوه ديت دي سموني غرم غابر مغادر نغسموني نيغسموني غير الضهار عاصم سببنا المشاكل د العيشه مين مواتيريا صرا لي تعذوهم غير نيروخ خبر التلفزيون لو ني سببنا المشاكل ديال العيشه مين مواتني درك جامني والزيت دي لي روخ درك جامني الساعه 6 7 8 نشي قياسوف غنصالة الوقت المعصية امة رسول الله مرضيس مليار وخمسمائة مليون اكاد ازدم اننا مليار وتزدي في لا سبحان الله مروات حركتاعد امة الحبيب وتزدي في جاذير وقت ولكنه يوم يجدوني كنو يومان سدهاقة نعاش من سيغل الله مش انت عيدة وست عيدة يخلينو الزخرة مني تميديون المشاكل دي هذريننا لا اله الا الله يقول انت عبد المالسة الجن الصلاة خير من النوم وليت ماذا المعصية موجد المعصية معصية ورب الكعدة بالله عليكم ايها لا في الله ما يريق رغنوش اللي هنضي هذريننا اعذوا لها اني انتكت الاغاني ذر موسق المحرمات من مؤتير الموسيقى سنغافورة، نغذل الموسيقى سنغ利亚 مكسيكية، نغذل الموسيقى سنغ利亚 مصرية، نغذل المسرحية النجارية قبل نشري هدات لينهر، لينهر، صباح مساء، من مؤتير الزوجة الجنية، تزر تزر جميع الأغاني. ذرا جميع المسلسلات، تذرا جميع المسرحيات ارميدور نهار من مدج كارش تاع زره ونيت صريح يقود القلب وجه جديد رخو كل شيء تصديق ماشي عمص واض غير راح تشوف الفاتحه من دي الزققه الفاتحه, الفاتحة غنغضيت الغلط احبتي في الله عمر وان كرنا ممش ما مش غنقناع مع انه من العلم المفروض على كل واحد كما قال اهل العلم من العلم ما هو فرض عين ومن العلم ما هو فرض كفاية علمه الفقه فقهيات قيّات الصلاة فرض عين شذّ الجغوسين وش رجع راكع الصلاة مشذّ الجغوسين الغفران إذا نظّر الغفران إذا نظّر الصلاة إذا نظّر هذا العلم فرض عين مرخصا غنسن بالله عليكم من ما تيريا عيزني واستفغين ذكيا اه شنت وجهي شنكم صغار بلحقين سلم ثم قارش من الجير من مؤتري الذكى اللي واستفغضونه بسبب المشاكل؟ اللي ونيد بسبب إندهم من الذدة من ذكى والنقي من عن ذكى من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب من مؤتريه ها ويزني قبر النقمة. اذي عارف انتاوى النصف ده عارف انت مغاه ننزل الوليدين النصف يقابر ستير ستير اللوتوس دوتوفوت الدومينوت ها باظه وقارتون رقماوها من مؤتري رقماني سبب في هذه المشاكل أليس القمار ومعصية من مؤتري وفوغ نتكتمغات متبرجة وفوغ نتكجي الجسم والناس نغذوك ماس, ماس. نغتمغة النصف فكاسية عارية, عارية. سروريزيان زي ما يرزيان. ها واحد اذا يشتميني الموت ما غدت تبرجو جيبوظ المعصية ما غدت تبرجو لك موظفة يا اخي وان كانت موظفة امرت الشدفة جميل يارينها الحق احق ان يتبع. وشرع الله اولى ان يطبق. من تبع الدنيا نجا الاخرة. لا اله الا الله. ارضى. اضاضع اسمان ذا انتم غالت. نجيع اتشغة الواكاسية عارية. بالله عليك. ونتمي شارا العاهرات الفاتقات الزواني. جدر نصدور للدعارة. من احنا ونتم. السبب من المشاكل من من كان انتهى اخر منتهى من من كان تاع احضار من من كان بعلم نفسيا كان احضار لا اله الا الله ثم نذخ السبب من المشاكل اليس ذلك الزوج المدخن لا يذني بنار وتن نن تعودون نن تعون نن يوم القيامه التدخين كبيرة من الكبائر والله العظيم والله العظيم والله العظيم كبيره من الكبائر بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ثلاثة الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين جارو نقر كبير بنص حديث رسول الله من مواتر جارو النكمة وعيزن دون السبب المشاكل من مواتر دخاني تبوق لجده ارمي يا رتم غاس ازمتي يا رتم غاس ازمتي يا رتم غاس ازمي ويقبل ازمي يوم القيامة من مواتر وانيت السبب في المشاكل نعم اتقنوا مع سيبال هو كبائر بالله عليكم من مواتر اريبان لغاس نيمسرمن اريبان نخلنا اتضار بفعل لم تنته فازنوا بحرب من الله ورسوله من المتقر حدت اتضار بنته ويشير اتا الريبان مغاس تحسق القروض القرز الفوائد راح خرج القران غير الجمعيه نتاع تصرف 20 ملينا في الجمعيه من 40 طرق في من نخلصها موجه للريبه للريبه مين موشيري للريبه يا وني كلام تري في الو سبب المشاكل نتاع حياته و لوالسبب المعاصي والذنوب بلذن ويسقين تذرين سما والسرية ذن ويبن تذرين سرية شكت ذات في السرية تزدد السعدة تدت في السرية سر حرام تزدد صدر الجونيد تدت في السر حرام تزدد حنيدي في لا إله إلا الله إحد واحد تطير إحد واحد قريب ذن ماشته كرنيا لا إله إلا الله الإنسان يبرز الله بالمعاصي أيها الأحبة في الله هذه بعض الذنوب التي قد فشت بين المسلمين ولكن لا من يشهر بها ويقول اللهم إن هذا محرّم. فينذشوايز الذنوب أم من يفان كتاب من قد غيرن قتيم زين غرزا من تحنت دروغ تصلت الجمعة. لجنة المعصية ما بعدها معصية يمكن تروين تدت مر يمكن تعتل على قجاري التمغس يمكن أدخل تدت مر ترجهن لا ترتب بارشنك ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الأحبة في الله إننا إذا ارتكبنا بعضا من هذه المعاصي وغارشت كفيلة أتارت الدهن من نعيم إلى جحيم سبحان الله سلم الخال المنيجة أنه لم نستشعر معية الله عز وجل وهو معكم وأينما كنتم ما عليك تشعر أننا ربي خزات زينهم مطلعون علينا والله ما تنعز بالله عليكم أسألكم أسرحوا لي في الإطالة ونذمرين نسمي سجر حشت مويفريني وشواتي يجيق إجر حشتا وتستقنق بعضي سجير وحي يجيس ما في خيق ملا نعم في خيقة يشاورين كمثني أنتين قصوا عموس كما قالكم في دار بين نغتتم وبعد الصلاه نشي نصيح اضراب بين الصرب الشيطان والعياذ بالله نصي نحن نقيا رين الشيطان صح الشيطان نصيح اضراب لا اله الا الله وربنا جل في علاه يغار تربي يغار في عليائه إذا عصاه عبده يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه إنش قشكي عبد الله ذيك الغيرة مرغو في تمغاه نشد داكشي اللي يجن دي الزنقيين كانت تنغدى كاع تعود مريله غايتشمج جنده من غاتخدم يتماينو غير صف الزنخاكي الجنون ديالها كذلك ربي سبحانه وتعالى يا غار ما يملعنا الشيطان تبع الشيطان تعطيك النتا يا غار خمني العبد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا أحد أغير من الله وهاد البشني الجند ليس الغيره كتازيتي لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى تتمة الحديث. وادي بوشينغيشني تغيرت تصيرات به تصيرات به لذلك يحرم خان ربي سبحانه هو تعالى المعاصي من ذي اليد من الفم الله الله في انفسنا الله الله في اهلينا وذوينا الله الله في زوجاتنا وانفسنا الله الله في ابنائنا فلنتق الله فلنراجع انفسنا فلنحاسبها قبل ان تحاسب يوم القيامه, يوم القيامة. ولنعلنها توبه ناصحه نصوح صادقه صدوقه مع الله عز وجل لا. لعل الله أن يغير حالنا إلى أحسن الأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه ولله ذر الشاعر إلي يقول عليك بطاعة الله يقول الشاعر إذا رزقت نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم لا إله إلا الله نصف الله عز وجل أن يبصر يبصرنا بعيوبنا اللهم آمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا اللهم اكفنا منهمنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارضى... اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى عن جميع آل بيتك آل بيت نبيك الأطهار يا ذا الجلال والإكرام وارضى عنا معكم بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين وأذل اللهم مشكر والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم ارِه الحق حقا وارزقوه اتباعه وارِه الباطل باطلا وارزقوه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وثقة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعلهن ارتقب ضعا على الطغاة والجبابرة معين. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين وانصر اللهم المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم في القدس اللهم يا رب انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب أمونا خسن عود قسنا ما رب الله عز وجل أن يغلبهم عليهم اللهم حرر المسجد الأقصى من براتني اليهود اللهم عليك باليهود وعليك بالأمريكان وعليك بأشياعهم وأزنابهم ومن عاونهم ودججهم بالسلاح اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم يا رافع السماء بلا عمد يا قوي يا جبار يا منتقم انتقم لنا من بني صهيون وارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم لهم ولا تمكر عليهم. اللهم من ارادهم بخير فوافقه اليه. ومن ارادهم بشر فاجعل تدميره تدميره ورد كيده في نحره. يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاءنا رخاءا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في زواجاتنا. اللهم احفظنا في زواجاتنا. وبارك فيهن. واحفظ جميع الازواج المسلمين. وبارك فيهم يا زا الجلال والاكرام. اللهم يا رب بارك في علمائنا وولاة أمورنا واجعلهم هدى وهداية ورشاد لهذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبرم لهذه الأمة عمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه إن الأخ نسأل الله عز وجل أن يفرج عنه قربه اللهم يا رب فرج عنه اللهم فرج عنه اللهم نفث عنه كروبا وفرج عنه همومه وهمومه يا ذا الجلال والاكرام اجلنا اخونا مغات المسيهرش كذلك اجلنا الاخت هرس الله عز وجل ان يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم شافيه وعافيه اللهم شافيه وعافيه اللهم شافيه بشفائك وداوهم بدوائك يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين واجعل ما اصابهم قهرا في سبيلك انك انت ولي ذلك والقادر عليه انك انت سميع المجيب الدعوات أسألك جل وعلا أن تجعل ما أن تجعل ما قطه ضخًا لوالديه وأن تثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.